السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الشباب يسألون يقولون أنا أذنب رحص الله سبحانه وتعالى بس بعدين أخشى وأتوب واستغفر الله سبحانه وتعالى بس يجيني بعدين يوم ضعف أذم مرة ثانية بعدين أتوب بعدين أذم بعدين أتوب إني ما أحس إنه وصلت لمرحلة إني منافق إني قاعد أحدى على الله سبحانه وتعالى أحس إنه خلاص ما ينفع يفجعني أرجع أتوب لإن عارف إذا تبت حرجع عيد نفس الذنب وكني أعلم على نفسي وأعلم الله سبحانه وتعالى فأحسن خليني أكمل على الموضوع خليني أكمل على الماصل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الرجل يذنب فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه أنت إذنبت يكتب عليك وتحاسب عليه قال ثم يتوب قال صلى الله عليه وسلم يغفر له قال ويزنب قال يكتب عليه قال يتوح قال يغفر له قال ويزنب قال, قال, قال, قال, قال يكتب عليه قال يتوب قال يغفر له ولن يمل الله حتى تمله هنا الشاهد ولن يمل الله حتى تمله أنت مهما فعلت من الذنوب ثم تبت الله سبحانه وتعالى من رحمتها الواسعة يغفر لك ذنوبك لو, لو أذنبت مليون مرة وتبت مليون مرة وفي مرة مليون واحد أو مليون واثنين أذنبت ثم تُبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى الله سبحانه وتعالى من رحمته سيغفر لك ذنوبك إذا صدقت في التوبة هذه رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة فلا تقل أبداً أنه خلاص تُبت وأذنب ما فيه الكفاية يجب أن أتوقف هذا الشيء طيب الحك عليك يبغى تكمل في المعصي ما غير توبة أنت توب توب الله سبحانه وتعالى لن يمل حتى تملع ومهما كانت ذنوبك كثيرة فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفرها يقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أبداً لا تقنط من رحمة الله أحسن الظن بالله اعلم أن رحمة الله أوسع من معاصيك أوسع من ملء الأرض من معاصيك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت كن أوب. ارجع إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا. جب إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا. اعلم أنه ما دامت فيك الروح إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر لك وسيغفر لك. بل يبدل ذنوبك وسيئاتك إلى حسنات. الذنوب تمحى وتبقى الحسنات. هل هناك فرصة أعظم من هذه الفرصة؟ لا تدد استغل هذه الفرصة ليش ما نستغل له فرصة هذه؟ لأنه سيأتي يوم سيندم فيه من لم يتوب إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع الندم ولا تفع التوبة تنقطع باب التوبة فالآن الباب مفتوح الآن نستطيع أن نغير نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نستغفر الله سبحانه وتعالى الأكثر من الاستوفاء التوبة شروطها بسيطة شروطها أن تترك الذنب تقلع عن الذنب ثم تندم على الذنب ثم تعزم على ألا ترجع إلى الذنب إذا فعلت هذه بإذن الواحد الأحدة الله سبحانه سيغفر ذنوبك طب إذا رجعت للذنب كما قلنا في البداية ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى أنت تفعل هذه وتكثر من الحسنات إن الحسنات يذهبنا السيئات وإحسن الظالم بالله سبحانه وتعالى وكن بين الخوف والرجاء وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المطهرين فأنت ارجع إلى الله سبحانه وتعالى